إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شوارع انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مدلله طيب يفعل إ ن شاء الله وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 إ ن الله كان عليكم عقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفي لكم ج ن و ب ك م ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق محمد وسلم الحديث كتاب الله الهدى الله بعد عليه هدى فإن صلى وآله وخير وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ة ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله جل في علاه ان يجيرنا ونشكوه ونوجله ونعظمه ونسأله أن جمعنا سبحانه جمعنا بكم مباركات هذه الغرف الطيبة الغرف كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا لكم في الجنه مع حبيبنا وقوله اعيننا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مع حصه ج د ي د ة بفضل الله تعالى من حصص النحو ه و منصوبات باب الأسماء لو س أ ل ن ا الشيخ رحمه الله عن منصوبات ا ل أ س م ا ء ل أ ج ا ب ن ا المنصوبات خ م س ة عشر ا ل م ن ص وهي ب ا ت خمسة عشر و المفعول به و ا ل م ص ر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والسمولار و ا ل م ن ا د ى والمفعول من أ ج ل ه والمفعول معه و خ ب ر كان واخواتها واسم إ ن و أ خ و ا ت ه ا والتابع للمنصوب وهو أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء ا ل ن ع ت والعطف والتوكيد والبدل إذن هذه المنصوبات الخمسة عشرة اذن عددها خ م س ة عشر كل اسم وجدناه في ا ل ق ر آ ن الكريم منصوبا فهو واحد من هذه ا ل أ س م ا ء التي ذكرها ا المؤلف الله ليست وليست وليست يعني المنصوبات والدليل ليست وليست وليست رحمه خمسة عشر عشر أربعة عشر عشر يعني ستة سبعة على ذ هو التتبع والاستقرار ل ل غ ة العرب ووجد ب أ ن المنصوبات لا تخرج عند خ م س ة عشر وبدا باولها وهو باب ل م و المفعول به. قال المؤلف هو المنصوب الذي يقع عليه ا ل ن ح ق و ك ر به ت زيدا وراكبت ل ف هذا هو الاسم ا ل أ و ل من المنصوبات وهو المفعول به والمفعول به كما عرفه الشيخ رحمه الله هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل فكل اسم وقع عليه الفعل مم. ما يعرف زيدان ما يعرف ضربته لا باس ان المراجعات ما يعرف ضربته ما يعرف ضربته ضربته نعم فعلن فعلن ماضي نعم أه؟ فعلن ماضي جيد والتاء والتاء ضمير كيف هو م ب ن ى على السكون نعم احسنت م الضمير مبنى ا على ل س ك والتاء ن جيد و ضمير والتاء ض متصل ي ر م مبني على الضم على ل ا ضربته مبنئ على الضم في محل رفع فاعل احسنتم محل في رفع فاعل جيد ضربت زيدا ضربت زيدا من الذي وقع عليه الضرب هو زيد نعم إ ذ ا مفعول مفعول به منصوب なので、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、 المفعول به قال الشيخ رحمه الله وهو قسمان يعني المفعول به قسمان به ظاهر و م ض م و فالظاهر ما تقدم ذكره ها يعني د ا ر ب زيد او زيدا يعني هذا ه الظاهر ضربت زيدا المضمع قسمان قسم متصل وقسم منفصل قسم يعني أ ن و ا ع المفعول قسمان ظاهر ومضمر والمضمع نفسه ينقسم إ ل ى قسمين قسم متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربكما وضربكم وضرب كن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن م ق ل ا الله المستعان النحاة هذا الفعل الذي هو الفعل <تصفيق> هذا فعل المضمى المتصل يعجبهم هو يعني أن درب هذا المتصل ضربني ضربني يعني هنا اتصل المفعول به بالفعل والمنفصل اثنا عشر وهو اياي اياك إ اياك واياكما واياكم ل ل ل التي م ف ض ة ا ن ت ل د ي ه و التعلم ب ا ل ض ب نعم و إ ي ا ك م ا و إ ي ا ك م و إ ي ا ك ن ا و إ ي ا ه و إ ي ا ه ا و إ ي ا ه ا و إ ي ا ه ا و اياها و اياها فالظاهر مثل ضربت زيدا ركبت ا ل ف ر س ة والمضمع والضمير والضمير كما تعرف هو الذي يدل على المتكلم أ و الخطاب أ و الغيره و نعم استعلم نعم اذا قلنا و ا ل م ض م ي هو الضمير كما هو معروف الذي يدل على المتكلم الضمير المتكلم يدل على أ والخطاب على ت ك ل ل م أو ا أ و ا ل غ ي ب ة مثل أ ن ا و أ ن ت وهو يقول رحمه الله والمضمع قسمان متصل ومنفصل يعني المفعول به الضمير ينقسم إ ل ى قسمين متصل ومنفصل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 ولا يمكن أ ن يكون الضمير بعد إ ل ا كذلك لا يمكن ان ل ل ل ه ا م س ت ع لا يكون م ن أن ت ك الضمير بعد إ ل ا لا يمكن تكون... أ ن نقول ما ضربت إ ل الاك ك إ إ لا ك ل ا لا ت أ ت ي بعد إ ل ا و ا ل ض م منفصل ي الضمير المفصل هو الذي يمكن أ ن ن ب ت د أ به الكلام فنقول إ ي اياك ك نعبد إ نعبد وكذلك ي أ ت ي بعد الا فيقول لا أ ح ت ر م الا اياك نعم <تصفيق> والضمير المتصل كما جاء في قول الشيخ رحمه الله ضربني خالد ضربني ما يعرب ا ل ي هنا ه د ي ا ء ضربني نعم ضربني ض ا ي أعب الفعل كاملا ضربني وخالد خالد ضربني ما علامه خالد خالد خالد <تصفيق> خالد ضربني نعم ما خالد م م ت د ا مغفور م م م ت ت د وعلامه رفعه ليس. ليس فاعل, ليس فاعل. خ ا ليس د و ا ب ن ل ي ض ا ب ن ي خالد و إ ن م ا خالد ض ا ب ن ي ب د أ ن ا بخالد نعم ب د أ ت به ض ا ب ن ي ض ا ب ن ع ه ض ر ب فعل ماض ي نبي <تصفيق> جيد <تصفيق> على الفتح、مهيز. والفاعل ضمير مستتير تقديره هو يعود إ ل ى خالد هو ني هذه النون نعم هي نون ا ل و ق ا ي ة نون ع م ن ا ل و ق ا ي ة و ا ل ي ا ضربني ي ي هذه ي ضمير متصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب <تصفيق> في محل نصب ه اين ع هو الخبر ع ي ن هو الخبر المبتدا ن ع ي ن هو الخبر المبتدا كيف هو الخبر هنا ها ضربني تمام يعني في محل يجب لفعلي نا في رفع محل、وفعل. ج م ل ة ف ع ل ي ة أ ح س ن ت م جيد نعم <تصفيق> طيب لو قلنا خالد ضربكما ما اعراب ضربكما ضربكما ضربكما عليكم سلامت الله ضربكما نعم ضرب فعل マーディーはマーディーはマーディーはマーディーはマーディーはマーディアはマーディーはマーディーはマーディーはマーディーはマーディーはマーディー نعم الكاف ضمير متصل جيد ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب أ ح س <تصفيق> ن ت م نتال ع م ن آ خ ر في آه المنفصل يعني في الضمير المنفصل تقول إ إيا ي اياي تبعته إ ي ا ي ا ما اعرابه اياي اتبعته إيايا ما ا ع ر ا ب و اياي إ ا نعم إ ي ا ه ضمير منفصل اياه, نعم. إياه وحدها ضمير منفصل ضمير منفصل مفعول به مقدم ا ح س ن ت م مفعول به مقدم يعني اتبعت اياي اتبعت اياي اتبعت نعم مفعول به مقدم م ب ن ع ز ى ل س ك ر في محل ن ص ب اياي وياي ايا حفل ي د على ماذا ايايا يدل ا ي ي على ماذا يدل على المتكلم نعم يدل على المتكلم أ ح س ن ت م يدل على المتكلم إ ي ا ي ت ب ا ا ت ا ت ب ا ا ت ا ما يعرف التبااتا ا ت ب ا ا ت ا نعم ا ت ب ا ا ت ا اه لا يعني إ ي ا ه ي الضمير م ن ف ص ل ي ا الضمير منفصل أ م ا يا إ يا يا هذه هي ح ف ي دلو على المتكلم فقط ح ف ي دلو على المتكلم ا ت ب ع ت ا ت ب ع ع اتباعت فعل ماض مبني على السكون نعم فعل ماض مبني على السكون ه اتباعتا تا هنا ماذا ضمير نعم ضمير متصل جيد في محل رفع فاعل رفع اتباع ع ت ع ن ع مثل آخر. إياك نعبدو. إياك نعبدو. م آ خ ر إ ي ا ك نعبد إ ي ا ك نعبد إ ي ا ك نعبد نعم هذه العرب إياك نعبد <أه> اياك、م? نعم مفعول بمقدم كذلك اياك م ن منفصل مفعول بمقدم م ب ن ى على السكون في محل نصب تمام والكافه حرف خطاب لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب محسنتم جيد اياك نعم, نعم. يعني هذه هذا. نماذج نمالج من ا ل ا ع ر ا ض عليكم السلام عليكم نعم <تصفيق> طيب اه نعم اياكوما اياكوما إياكو فالميم هنا الميم والالف اياكوما الميم والالف ح ا فان يدلان على ا ل ت ك م ي ه ايا هو دم ا ل م ف ص ل اياكو ياكوماكو حرف حرفان يدلان على ا ل ت ت ن ي ة حرفان على يعني د ل ا ن ل ل ى ا ت ة نعم هذا هو الأول من المنصوبات القسم أ و المنصوبات ل ل من ا ا ل أ و ل من المنصوبات ثم ن م ع ه إ ل ى القسم الثاني من المنصوبات وهو المصدر المصدر لكن ما هو المصدر ما هو المصدر؟ هو يجيبنا الشيخ رحمه الله المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل يجيء ثالثا في تصريف ثالثا الفعل ها؟ ولعل المصدر له علاقة بالصرف أكثر من له علاقة من نعم بالنعو المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل إ ذ ن كل اسم كان ثالثا في تصريف الفعل فهو مصدر فهو مصدر لكن مثل ماذا يجيبنا الشيخ رحمه الله نحو درب درب وكأنه ضرب يضرب ضرباً ضرباً الأفعال ليس في مستعان نعم إلا في <تصفيق> ضرب يضرب ضربا نعم فضرب هو ا ل أ و ل ويضرب هو التاهي وضربا هو التاجت اذن إ هذا هو المصدر ا ل ت ا ل ث هو المصدر ها ها قتل قتلا أه؟ يعني قتل يقتل قتلا المفعل ها ونقول هو يعني نعم نعم قتل يقتل قتل يقتل مسلق قتل يقتل قتلا ً دخل يدخل دخولا ً د خ ل يدخل د خ و لا ً اله ض ب أ الا الله أ ك ل ي أ ك ل أ ك ل ا ً أ ك ل ي أ ك ل أ ك ل ا ً تماما إ ذ ن هذا هو المصدر يعني هو التالت في الفعل. ثم قال المؤلف رحمه الثالث ثم نعم رتل يرتل ترتيلا نعم <تصفيق> نعم ها؟ وهو قسمان لفظي ومعنوي <تصفيق> المصدر أ و المفعول المطلق يعني قلنا المصدر أو المطلق ف ع ينقسم الى قسمين مصدر لفظي ومصدر معنوي ما هو المصدر اللفظي المصدر وماذا يجيب المؤلف رحمه الله فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي يعني إ ذ ا اتفق لفظ المصدر ولفظ الفعل في الحروف فالمصدر لفظي يعني يسمى م ص د ر لفظيا نقول له مثل ماذا ما فيقول نحو قتلته قتلا、م? فقتل في القاف والتاوله لم؟ نعم وقتلا ف ي ا ل ق ا ف و ا ل ت ا و ل لم؟ ضرب يضرب ضربا أ ك ل ي أ ك ل أ ك ل ا وهكذا نعم هذا هو المصدر اللفظي وما هو المصدر المعنوي العرف الله المستعان الضرب القتل ها ها نعم يتبعه <تصفيق> よくわかりません。 معنويا ً مثل ماذا ي ج ب و ن المؤلف رحمه الله جلست قعودا ً تماماً مراد ا في ل وقمت ل نعم جلست ع و و د ا ً ق وقوفا ً وما أشبه ذلك و م اشبه أ ذلك يعني فجلس فعلاً فيه أجين والسين فيه قاف والعين في فعل وقعود والفعل فجلس قاف فقد اختلف والفعل في اللفظ واللام المصدر إذن واتفقا في م في المعنى ذ ا ا في واتفقا المعنى في جيد إذن فهذا المصدر يسمى مصدرا معنويا ً وهكذا نقول في قمت وقوفا ً قتلته ذبحا ً فرحت جدلا ً جدلاً فرحت يعني هذا هو المصدر كما قال الشيخ رحمه الله رحمه نعم إ ذ ا عرف الشيخ المصدر فقال ماذا ما هو المصدر ما هو تعريف ي المصدى؟ المصدر إ ذ ا نقول يعني في ا ل إ ع ر ا ب يبقى على أ ص ل ه س ي أ ت ي معنا إ ع ر ا ب إ ن شاء الله تعالى ان لمست قوله يعني هو الذي يجوء ثالثا في تصريف الفعل, هو يجوء في الفعل. أحسنتم نعم. نعم. ها بالمفعول المطلق بالمفرول <تصفيق> <تصفيق> إلى كم ي ب اذا ل ل ل إلى م ط ق كم ينقسم المفعول المطلق أ و المصدر ينقسم إ ل ى لا ليس المصدر ا ل أ و ل لا الى قسمين نعم الى قسمين أه؟ لفظي ومعنوي لفظي ومعنوي ا ذ ن قلنا اللفظي هو الذي ماذا اللفظي و ما اتفقت تتفق ماذا المصدر. حروف المصدر وحروف الفعل حروف المصدر وحروف الفعل أ ح س ن ت م والمعنوي المعنوي المعنوي, المعنوي. المعنوي ما ل م ع ن و ي اتفق ت معناه اتفق م دون لفظه طيب هناك أ م ا لم يتكلم عليه الشيخ رحمه الله ماذا يفيد المصدر المفعول المطلق عندما أ ق و ل دخل المجاهد دخولا اه ما شاء الله إذن هذه الأمور لم لها الأمور يتعاود لم الشيخ رحمه الله المصدر يفيد ا ل ت أ ك ي د ت أ ك ي د الفعل لكن عندما أ ق و ل عاد الرجل عودا حميدا هنا ماذا افاد المصدر、نا. ما, شاء الله. ما. عودا حميدا نوع نوع ع م ن الفعل نوع العامل يعني بيان النوع بيان نوع الفعل كيف عاد الرجل عاد عودا حميدا وعندما اقول ضرب اللاعب ا ل ك ر ة ضربتين ضربتين نعم نعم صفة نعم. العدد هنا يفيد العدد أ ح س ن ت م أحسنتم يعني المفعول م ط ل ق إ م ا ي أ ت ي ل ت أ ك ي د الفعل أ و لبيان نوعه أ و لبيان عدده كم من م ر ة وقع ذلك الفعل نعم أه؟ هل ه هناك ألفاظ الألفاظ المفعول مطلق هل هناك بعض تنوب تنوبوا عن بعض なんで なぜならばの数はどのようにするのかというと、まずは何が起こるのかというと、まずは何が起こるのかというと、まずは إ ذ ن كل وبعض تنوب ع ل ي المفعول المطلق نعم أ ح س ن ت م وقد ينوب عنه ما عليه دل ك ج د كل الجد كجد ك وافرح الجدل نعم فلا تميل كل الميل ي الله الله نعم أحسنتم إ ذ ن كل هذه ا ل أ م و ر من القرش يحمل خ الله في أ ر ج ا وميته و ل ع له أ ر ج ع ه ا وتركها لبن مالك في أ ل ف ي ت ه آه تماما لو كان تمام الله ا م س ت ع ا ن سبحان الله ه ذ ادم الى زر ا ا ل ق ر آ ن ي なので、私はあなたの心の声を聞いてください。 طيب <تصفيق> <تصفيق> اذا جلست قعودا ما اعراب قعودا هنا、م? جلست قعودا قعودا ما اعرابها مفعول مطلق تماما منصوب فتحتي وعلامه نصب ا ل فتح ة الدهر على اخره نعم اذا ننتقل الى القسم الثالث والرابع من ا ل أ س م ا ء المنصوبه وهو ضرف الزمان وضرف المكان ما هو ضرف الزمان يجيب المؤلف الله رحمه ضعف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه إ ذ ن ضعف الزمان هو الذي تتوافر فيه ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ ن يكون اسما للزمان أ ن يكون منصوبا ً أ ن يكون على تقدير فيه أ و معناه ه وهو وهو تقول جئت تقدير اليوم فاليوم اسم الزمان وهو منصوب الزمان وهو على اسم ي ف تقول وتقدير جئت اليوم أ و جئت في اليوم نعم والمفعول ا ل م فيه ع و ل ف تمام وقد أ ع ط ا ن ا المؤلف رحمه الله أ م ت ل ه لضعف الزمان فقال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبادا نحو وغدوة وبكرة وعتمة وما ش ب هذه ل ك ذ ه ا ل أ م ث ل ة التي ضربها لنا الشيخ رحمه الله لضرف الزمان تقول جئت اليوم أ ي جئت في اليوم س أ س ا ف ر الليله ة الليلة أي في الليلة أقرأ في أي في الحاضرة القرآن الغدوة إلى ذلك. نعم. <تصفيق> قال نعم غدوة ذلك جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اللهم أ ج ي ن ا من الله إ ذ ا فغدوا منصوب على ا ل ض ر ف ي ة الزمنيه ة منصوب الضرفية الزمنية إذاً ذ ا ض فما ا ل ز هو ضرف المكان؟ يجيب المؤلف رحمه وضرف اسم المكان المنصوب ب ت ق د ي ر ف ي ه ن ق و ل المؤلف رحمه الله ض ف المكان نحو ماذا فيقول نحو امام امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع واذاء وحذاء وتلقاء وتم وهنا وما اشبه ذلك <تصفيق> جلست أ م ا م الشيخ نعم ساعدت فوق السطح إ ل ى غير ذلك نمت تحت ا ل ش ج ر نمت تحت الله ج ر ا ن ا يعرضون عليها غدوه و ع ش ي ة ما اعراب هذه الايه المباركه <تصفيق> مبتدا تمام مبتدا مغفور ع و ع ل ى م ه رفعه <تصفيق> ا ل ح م د لله <تصفيق> نعم مبتدا <من تصفيق> يهديكم الله و <وصحبه>. <تصفيق> ا س ت ح ب ا ل وعربينا يعرضون يعرضون يعرضون فعل مضارع كيف هو يعرضون يعرضون كيف هو هذا الفعل يعرضون ب د ي ابي ا ل ض م ة يؤذيكم الله مبني لمجهود مرفوع ب ن ي المجهود م و ع ل ا م ة رفعه النون ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ض م ة ل أ ن ه فعل من الافعال الخمسه آه؟ والواو تمام. الواو هو, نائب الفاعل. <تصفح> الواو هو نائب الفاعل مبنى على السكون في محل آه؟ <تصفح> هو الخبر؟ السكون رفعين وأين على هو في و أ ي ن هو الخبر والخبر نعم الخبر ج م ل ة ف ع ل ي ة أ ح س ن ت م ا ل خ ب ر ج م ل ة ف ع ل ي ة أ و ج م ل ة يعرضون في محل رفعين خبر في محل رفعين خبر يعرضون عليها عليها عليها محل أما خبر んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん i んんんんん ضرف زمان أ و مفعول فيه أو مفعول فيه منصوب ف فيه ع و ل م و ع ل ا م ة ا ل نصب ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه و ع ش ي ة الواو الواو هو ماذا الواو نع الواو حرف عطفي تمام حرف ع ل ط ف ذ ا ع ل ى ن ي ه المعطوف على هدوء والمعطوف على منصوب منصوب المعطوف منصوب جيد أحسنتم ثم ننتقل بعد ذلك إ ل ى الباب أو الخامس أو ا ا ل خ من س م ا ل أ س م ا ء ا ل م ن ص و ب ة وهو الحال الحال, أه الحال. نعم إ ذ ا ماذا ترون اتابع أ ن أ ت و ق ف إ ن شاء الله ها حتى لا تملوا أ ح س ن الله إ ل ي ك م ه اتابع أ ن أ ت و ق ف الله يكرمكم بارك الله فيكم、ها. الثالث والرابع هو د ع ف الزمان والمكان د ع ف الزمان والمكان هو الثالث والرابع <تصفيق> الله ي ك ا ي ك الله ف ي ك م طيب إ ذ ا نختم بالحال نصحى الله جل وعلا أ ن يصلح أ ح و ا ل ن ا جميعا إ ذ ا ما هو الحال لو ل س أ ن الحال ا م ؤ ل ف ر م ه ل هو ما ه الاسم ح ل الحال أجابنا الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات إ ذ ن معنى المفسر م ن بهم من الهيئات يعني الحال هو المبين لما خفي من الصفات لما خفي من الصفات نعم مثلا دخل من نعم خفي طفل صغير وهو يبكي نعم جاء القوم وهم ع ل ى وجل نعم. عاد م ع محمد راكبا أ و دخل أ ح م د فايحا、نعم. يعني لو قلت دخل محمد وسكت ولم تقل فايحا ف ق د بقيت ص ف ة الفرح خ ف ي ة على السامع آه بقيت, بقيت ص ف ة الفرح ي أ و ا ل ي ك و ب خ ا ف ي ة على السامع فجاء الحال ل ي ف س من بهم من الهيئات يعني ما خفي ة من الصفات طيب تقول دخل الأستاذ مبتسما إذن فمبتسما حال فمبتسما حال يعني التي دخل عليها آه دخل عليها مبتسما فمبتسما تقول الأستاذ الأستاذ أو دخل حال الحال دخل دخل هذا هذا إذن الشخص تقول لقيت عبد الله راكبا, راكبا يعني ا ل ح ا ل ة التي كان عليها عبد الله <تصفيق> نعم جيد ثم قال ا ل م ع ل ف رحمه الله وجاءوا اباهم عشاء يبكون أحزنتم نعم ما شاء الله. وجاءوا اباهم عشاء يركون يعني الحاله التي جاءوا عليها يركون نعم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكون الحال إ الا نكرا و ل يَكُونُ إلا بعد تمام الْكَلَامِ إِلَّا تَمَامِ بَعْدَ ولا يكون صاحبها إ الا معيفه يعني هنا ثلاثه اشياء ها؟ اولها أ ن يكون ح ا ل نكيره ثانيها أن يكون حال ان ل ل الكلام ح ا تمام بعد أ يكون الحال بعد تمام الكلام وثالثها أ ن يكون صاحب الحال م ع يعني ف ة ي لو رجعنا إ ل ى ا ل أ م ث ل ا ك تقول شربت الماء ب ا ي د ا يعني باهظا ن ك ي ة وصاحب الحال والماء معيفه و ي أ ت ي الحال بعد تمام الكلام شربت الماء ب ا ا ن ت ه ى ا ل ل ك انتهى م ا الكلام, <تصفيق> انتهى الكلام وحصل وحصلت الاستفادة نعم ايحب أ ح د ك م أ ن ياكل لحم أ خ ي ه ميتا ميتا أه؟ ميتاً جيد ميتا وفي قوله تعالى أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا حنيفا نعم, حنيفة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> طيب. اه طيب كيف ي أ ت ي الحال كيف ي أ ت ي الحال أ ل ل ه هي انواع الحال ن ك ي ه نعم منصوب نعم آه لست هذا الذي أ ق ص د آ ه ما شاء الله نعم ي أ ت ي مفردا ً هذا الذي أ ق ص د ولم يذكره الشيخ رحمه الله ياتي أ ت ي م ف ر د ً و ي أ ج مفردا ل ة نعم م يأتي ً و ي أ ت ي جمله ة نعم وجاءوا ب عشاء يبكون、م? يبكون ه الحال ف ع ا ل هنا فعل, الحال هنا فعل. نعم. خرج منها خائفا يترقب أ ح س ن ت م نعم و ي أ ت ي مفردا كما راينا شيبت الماء بعيدا جيد、مم. نعم الجمله ح ا ل ي ة تمام طيب اذن هذا فيما يتعلق بالحال فيما جاؤوا ما اعراب ج ا ء و ا هالواو و ج ا ء و ا اباهم عشاء يبكون لا ليست الواو الحال هنا وجاءوا هنا الواو بحسب ما قبلها ها هم نعم شيء فاعل نعم الواو الحال تقول مثلا دخل الطفل وهو يضحك وهو يضحك هذه الواو والحال قد ي أ ت ي واو الحال مع الضمير وقد ت أ ت ي بدونه دخل الطفل يضحك او تقول دخل الطفل و ه و يضحك ها جاء القوم وهم على وجلين نعم كما تقدم م احسنتم. <تصفيق> نعم. <والواو> تمام. الو ن ع هو و ا ب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه نعم طيب أ ح س ن ت م إ ذ ن لهذا نكون انتهينا من الحال و ي أ ت ي باب التمييز عن ه ذ السادس ا ن و ع ا ل من ا ل أ س م ا ء ا ل م ن ص و ب ة إ ل ى ا ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة سائلين الله جل وعلا أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ل خ د م ة ل غ ة ا ل ق ر آ ن ولخدمه لغه السنه فجزاكم ا ل ل خير جزاء مشاركتكم وتقبل الله على وتقبل الدعاة إلى إحياء هذه اللغة هذه الذي ب د أ يتكاذب عليها أ ع د ا ء الدين من كل حدب وصوب ل ل أ س ف الشديد من أ ب ن ا ء جلدتنا ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا فلا حول ولا قوه ة إلا ل ب و ص الا ر و يدعون ا إ ى ل ل ك ا م بالله ل إلى ت د ل الدارجة فلا حول ولا قوة إلا ل غ ة قوة ب نسأل أن وأن الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا يحفظكم يحفظ بكم و أ ن يحفظ ل غ ت ن ا و أ ن يحفظ ق ر آ ن ن ا و أ ن يحفظ س ن ة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم من هؤلاء المنافقين ان صلى الله جل و علا أ ن ي ر د ه م إ ل ى ديننا إ ل ى دينه ردا جميلا و أ ن يعفو عنهم و أ ن يعافيهم بارك الله فيكم جميعا و شكرا ل ل ه لكم متقبلا منا و منكم ان أ ص ب ن ا فمن الله جل و علا ونسال إ أخطأنا أ من ن في ف ن ومن ا ش ي ط الله ن ن س أ ا ل جل في علاه ان يغفر خطانا وان يتجاوز عن ذنوبنا وان أ يصلح احوالنا <تصفيق> ل وأبالك على م م م د ع ل آل ى محمد م ك ى إبراهيم إبراهيم إ وآل ك سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك والسلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه وشكرا الله لكم جميعا وبركاته ت ق ل منكم و ب ل ل ل ل ه م أمين فيكم وحفظكم ونعطيكم وبرك ا ا ق نسأل ل ل ا تعالى أن ينفع خجزا